السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عبدي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام مازلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه المجالس نسأل الله العالم يثبت لنا الخير ما حينا أبدا ونسأل الله في عليا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا علمنا واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس ما التبست الأمور وما الحوالك وما اشتبكت المسائل وما عمت الفتن إلا ومن بحث او كثير من الناس من يبحث عن المخرج والمخرج كما قلت في العلم لأن الفتن لها ظلمات والظلمات الفتن لا يبددها إلا نور العلم والمسألة دائرة على العلماء والعجب العجاب أنك ترى في كثير من هذه الأزمنة الكبار إن كانوا من الدكاترة أو غير الدكاترة لهم شهادات عالية في مسألة العلم أو المناهج العلمية لكنهم لا يتقنون العلم وهذا مجرب يعني هذا مجرب يعني يكون فقط يع في النهاية هو دكتور ولكنه مقلد أو ناقل لقول غيره وما ترى من اتقانه للنظر في المسألة ليحللها فنحن نحتاج أحوج ما نكون وهذا خير الناقل خير والذي ينشر الخير عن غيره خير وله عند ربه إن شاء الله الأجه لكن في عضل المسائل أيضا لا يرجع له يعني ما يستطيع أن يفصل في المسائل لن يفصل في المسائل إلا من, من حمل هذا العلم حقا ومن حباه الله على السمات الشخصية التي بها يستطيع أن يفصل بين المسائل لدى السيامة وأنه السلام قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منهم، فاعوضوا بالنواجذ على مجالس العلم، فإنها أشرف المجالس على الإطلاق لو لم يكن فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلِّسهم، وأيضاً عندك ما يزداد تزدادهم متك به، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنبأ الثلاثة نفر؟ أما الأول ثلاثة نفر مروا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فوجد فرجة فدخل إليها أو أسرع إليها فجلس في هذا المجلس يسرع إلى ربه دالة فعلام وأما الآخر فنظر إلى المسلم ونظر إلى المجلس فاستحيى أن, أن يرى المسلم منه تأخرا فجلس في مؤخرة الحلقة أو مؤخرة المسجد وأما الثالث فأعرض ومشى الذي أعرض ومشى هذا المغبون الذي حجبه الله عن الخير فقال الله سلم أنا أمبئكم بنبئ نفر أما الأول فأسرع فأسرع الله إليه أو قال فأقبل فأقبل الله عليه أو إليه وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه جزاء مفاقا وأجرا وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه وكما قلت إذا اصطفى الله عبدا يعني وأراد له الخير فقه في الدين لقوله السلام يريد الله به خيرا يفقه في الدين لا سيما وأنا دائما أقول بأنك إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك أخواتي الكرام اليوم الحمد لله اللهم أتم علينا النعم يا رب العالمين الحمد لله اليوم إن شاء الله نختم الكلام على الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشعر وان أردتم أن ندور دورة كامله على الفرق الخمسة التي هي منبع الضلال في كل الافكار الضاله ممكن نفعل ذلك كانوا كان الاقرب لان اقرب ناس الى اهل سنهم الاشاعره وطبعا قد ذاع وشاع بين الناس بانهم ايش متكلموا أهل السنه والجماعه وان كثير من العام وكثير من الناس اشاعره وهذا الكلام ليس بصحيح فاردنا ان بهذا هذا الامر ونبينه لكن الخوارج ابعد الجهميه ابعد الرافض ابعد وابعد وابعد في هذا الباب فإن اردتم دورنا عليها مع كتب العلم المسائل التي نختم بها في هذا الباب هي مسألة الكلام على الإيمان بالغيبيات الإيمان اولا بالكتاب ثم الإيمان بالملائكة والجنة والنار والإيمان بيوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة من كلام الله لعباده من مجيء الله على القضاء بين العباد وأيضا الكلام على الصحابة ومسألة الإمامة في الصحابة عقيدتهم في الصحابة، ثم نختتم الكلام على عقيدتهم في ال الأولياء لأنهم كثير منهم متصوفة يرفعون الأولياء على الأنبياء يدعونه منزلة فوق النبي وتحت إيش وتحت الرسول. أما أقول الإيمان بالكتاب الإيمان بالكتاب الكتاب هو القرآن كتاب الله لا العجب أنهم في ظاهرهم يوافقون أهل السنة والجماعة شعيرة والمات يريدية. في ظاهرهم يوافقون اهل السنة والجماعة وعند حقيقة الأمر فانهم يختلفون اختلافا كليا مع أهل السنة والجماعة هم في ظاهرهم يقولون كلام الله صفة من صفات الله غير مخلوق أي صفة يثبتونها من صفات الذاتيه أي صفة يثبتونها لا يمكن أن يثبتوا الصفات الفعلية من الأحواليهم يثبتون الصفات الذاتية فهم يقولون كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن أنزل العذب عندما طرَبَ هنا إجمالاً هم يوافقون على السنة والجماعة لأن على السنة والجماعة يقولون والقرآن كلام الله غير مخلوق قال الله جل في علاه أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله فأضف أضاف الكلام لله تعالى إضافة معنى صفة للموصوف أيضاً قول الله جل في علاه قولا فصلا هذا قول الله جل في علاه أنه قال وكلم وكلم الله موسى تكليما وأيضاً قول الله دلَّا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق وأضاف الكلمات لله جل في علاه فهم يقولون هو كلام الله صف من صفات الله جل في علاه غير مخلوق غير مخلوق لكن عندما تنظر في التحقيق في الكلام على التحقيق في هذا الباب فترهم يقولون بأن كلام الله جل في علاه أن القرآن هو كلام الله لكن الكلام عندهم هو الكلام الكلام النفسي الكلام عندهم هو الكلام النفسي الكلام النفسي اللي هو في نفس الله دل في علاه وأما طب الذي بين أيدينا الكتاب الذي بين ايدينا قال هذا عبارة عن, كلام الله عبارة عن كلام الله فسألناهم طب من عبر عن الله بقى الآن قالوا جبريل هو الذي عبر عن الله إما يقولون الله تعالى خلق فيه هذا في, في, في جبريل فعلم فعبر به أو أن جبريل علم ما في نفس الله جلال فعبر عن الله بهذا الكلام ومن العجب أيضا يقولون وهو ان قرا بالعبرانية فهو فهو التورات وان قرئ بالسريانيه فهو الانجيل وان قرئ بالعربيه فهو القران لم يفصلوا بين الثلاث هذا اضل من كلام الشيطان حتى ضلال مبين وايضا يقولون الصفات الصفات الكلام هي الأصوات والالفاظ مخلوق الاصوات والأخلاق والحروف مخلوق الأصوات والحروف مخلوق يقولون اللفظ مخلوق الحروف مخلوقه والأصوات مخلوق راجعوا بهذا الى ايش راجعوا بهذا لقول من قول المعتزل؟ يعني انت لما تقول ال الحروف والاصوات والالفاظ مخلوقه فهو قول لأن القران الايه عباره عن ايش عن حروف والفاظ وأصوات فهي قال يعني القران مخلوق يعني الذي بين ايدينا هو مخلوق لان الذي بين ايدينا حقا لو قلنا عباره عن كلام الله هو الذي عبر هو جبريل جبريل خالق ولا مخلوق مخلوق وما, وما يخرج من جبريل فيكونه مخلوق سبحان رب العظيم يعني في النهاية راجع علمان فهو يعني قد اتم الضلال في في أمور بأنهم كما قلت جمعوا, ب ب جمعوا بين الأمر الذي لا يعقل وبين الأمر الذي ينكر الأمر الذي لا يعقل هم يقولون بأنه كلام نفسي وهذا, وهذا أيضا وصف لله بالنقص لا يستطيع الله أن يعبر عما في نفسه حشل الله سبحانه سبحانه تعالى الله علوما كبيرا عما يقولون طيب وايضا يقولون بما, لا ينكر بما بما عليهم ينكر بانهم قالوا الاصوات مخلوقه والالفاظ مخلوق طبعا الكلام ليس بجديد الله جل يتكلم يتكلم حيث شاء بما شاء وصفه الكلام ليست صفه ذاتيه يعني حتى لما وافق اهل السنه والجماعه خلفوهم اهل السنه والجماعه يرون بان الكلام صفة ذات صفه فعليه صفة فعلية يعني إيش صفة فعلية ضابطه أنها تتعلق بالمشيئة وأنها يعني ح... آ... آ... آ... آ... آ... آ... آ... أيضا تتعلق بالشواهد أيضا أنها تتعلق بالسبب يعني الله على لما لا لا ما انزل أنزل الله جل في قل هو أذا فاعتزلوا الإنسان في المحيط إلا حينما سالوه لما سألو عن المحيط أجابهم الله تكفل الله بالإجابة يسألونك عن المحيط قل هو هذا هم متعلق بإيش متعلق بهذا سواء بعد خلدت إنه نزل مرة نزل كليا على بيت العزة أو نزل من الجمن بعد ذلك جبوا اخذ او نزله من الجمن لكن الله تكلم به لكن لما نزل ما نزل إلا إلا بالسبب فهي يتعلق بالأسباب وقد يتصف الله به حينا ولا يتصف به حينا لأن الله يعلم ما قال وكلم الله موسى تكليما ما كلم الله في الأزل قبل أن يخلق موسى موسى ما كلمه إلا حينما جاء عنده الشجرة ثم مع ذلك كلمه الله رفع له إخلع عليك أنك بالواد المقدس طوة. ما قال الله عليه خل عن عليك أنك في, في الازل الأزل ده يمكن أن يعقل هذا وصف نقص البلاد اللي في هم لا لا يستوعبون هذا الكلام فأهل السنة والجماعة يقولون بناصفة فعلية لكنها قديمة النوع حادثة الأفراد أو الأحد هي ذاتيات الأصل لأنه لا يمكن أن تقول بأن الله تكلم بعد ما لم يكن متكلما يعني إذا كان ناقصا ثم تكملت الصفات اعوذ بالله من غضب الله لا ولذلك شرح الطحاويه بيقول فلو مر رجل على, على آخر فلم يكلمه سلم عليه فلم يرد عليه ولم يكلمه ثم مر عليه مرة ثانية وكلمه فلم يرد عليه ثم مر رجل آخر وقول له السكينة والوقار والعلم سلم على الرجل فرد عليه ولما كلمه وكلمه لا يمكن للرأي أن يقول أن هذا الرجل كان اخرس ثم تكلم لا يقول بأن هذا الرجل في علة لم يرد على هذا ورد على هذا يبقى هو لا يتكلم إلا حيث شاء فنظر العلة فأرد الذي يتكلم أولا رجل صاحب غيبة ونميمة ورجل ليس من الصلحاء فأراد أن يكف عنه ولا يرد عليه و... أو صاحب بدعة فأراد أن يهجره والآخر كان صاحب سنة فأراد أن يكرمه يبا إذن هذا الكلام الذي يتعلق بالمشيئة كمال فلذلك نقول لا يقال في أن رجل يتكلم حيث يشاء عندما سكت كان لا يستطيع الكلام وعندما تكلم بعد ذلك استطاع الكلام هذا في الرد عليهم يبا إذن هم المبيان العظمى بيننا وبينهم أنهم يجعلون صفة الكلام أنهم يقولون الله يتكلم لكنهم يقولون صفة ذاتية هذه أول المفارقة بعد الموافق. أول المفارقة بعد الموافقة لأننا نقول هي فعلية قديمة نوع حديث الأفراد الآحات الثاني من المفارقة بأنه يقولون بأن القرآن الذي بين عدينا هذا عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله هذا خطأ مبين ليس هو كلام الله وأيضا يقولون بأن الألفاظ مخلوقة والحروف مخلوقة والأصوات مخلوقة وعلى أقول الله قل ألف لام ميم والله تعالى يتكلم بصوت وحرف وإذ نادى ربك موسى أن يأتي والمنادى لا تكون إلا بصوت وحرف وانذلك في الحديث الصحيح صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الأولين والآخرين ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قال صوت وقال يسمعه يعني قال صوت وقال يسمعه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فاذا هذه بالنسبه للايمان بالكتاب والمفارقه بينهما وبين اهل السنه والجماعه المساله الثانيه الايمان بالملائكه في الإيمان بالملائكه ايضا في الجمله هم هم يتفقون مع اهل السنه والجماعه في الإيمان بالملائكه يتفقون مع اهل السنه والجماعه في الإيمان بالملائكة وانهم خلق من خلق الله تبارك يعبدون الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون فهم يؤمنون بالملائكه طيب وكما كما نؤمن نحن بالملائكه انهم من علم الغيب كما أن الجن من علم الغيب فيؤمنون به ايضا المفارقه بيننا وبينهم في امور اخرى ايضا لانهم لا يقولون ما نقول في مساله الجن وتحول الجن وايضا لبس الجن للإنس هذه الأمور لا يتكلمون لا يقولون بها لكنهم في الملائكة أيضا فار بعدما وفق هذا السنر الجماعة فارق هذا السنر الجماعة قالوا الملائكة أرواحهم بلا أجساد بلا أجسام أنا أقولهم أي الملائكة أجسام وأرواح وعقول ملائكة أجسام وأرواح دي عند هذا السنر الجماعة أجسام وأرواح وعقول والدليل على ذلك بأن النبي قال زملوني زملوني وقال داثروني داثروني لما سئل عن ذلك قال يعني أنه صار فلما صار النسلم نظر إلى السماء إلى صوت من السماء يأتيه يناديه فنظر النسلم قال فوجدت جبريل يجلس على كرسيه بين السماء والأرض سد له استماع جناحه ويصف الجسمه الآن بأنه جسم عظيم سد الجناح الواحد سد بين الأفق وانه جلس من على كرسيه بين السماء والأرض فهنا أنه السلام يصفه بأنه جسد كما أنه روح وهو وله عقل أي أيضا إيش الدلالة عند الملائكة لهم عقول مهمة الفصل ما تنفعش ممتاز وما عندما قالوا فما وجدنا فيها غروات المسلمين دلالة على عقل إيش ثاني أتجعل فيها ده قياس أقول القياس يدل على العقل أتجعل فيها ما يسف فيها ونحن, ونحن نسبح بحمدك ونقدسه لك وهم يعقلون عن الله جعل أوامره عندما قال الله جل في لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأيضا من ذلك أنهم ينسبون صفات الله للملائك هذه أيضا المفارقه بيننا وبينهم ينسبون صفات الله جعل في التي يفرون منها ينسبونها للملائك لأن النبي صلى قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من داعي فاستديم له؟ هل من سائر فاعطيه؟ فيقولون ينزل الملك. أما يقول أن النبي صلى قال ينزل ربكم، هو قال ينزل ملك ربكم. يقدرون ذلك ينزل مل فنسب النزول لمن للملك؟ ناس الملك يقول هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائر فاعطيه الملك يملك خزائن الله للفعلاء خزائن سماوات الأرض حاشا لله. فهم ينسبونه وأيضا ينسبونه الملك المجيء والقضاء لأن الله جاء على لما قال, قال قال وجاء ربك والملك صفا صف قالوا جاء الملك المجيء هنا مجيء الملك والسياق يبين ذلك يقولون هذا خطب بين بل المجيء اللاجل فعلا كما قاله السلام أنه النضاج على يجي ليقضي بين العباد وأيضا في صفة العجب لما قالوا السلام للصاحبين الجديدين لما أطعم ضيف رسول الله عليه وسلم قال عجب ربكم من صنيعكم أمس فقالوا عجب ربكم ملائكته عجب ربكم ملائكته فهم هنا أيضا يفارقونها نسونا الجماعة في هذا الباب ينسبون صفات الله جلال في للملائكة بالتقدير الأعمى وطبعا هذا الأصل انهم بالأصل فاسد على مسألة تأويل الصفات وعدم إثبات الصفات لأنهم يقولون صفات الأفعال حوادث والحادث لا تحل إلا هذا طبعا مذهب فاسد يعني لم نرى أحد من السلف قد حتى أشار إليه هو مذهب فاسد مذهب خلفي فيه ما فيه من البدع وفيه ما فيه من اتهام الله على أو وصف الله بالنقص وهم لا هم لا يريدون لا ذلك لكن هذا هو لازم،, لازم ما يقولون وما يفعلون أيضا من ذلك عقيدتهم في اليوم الآخر العقيدة أولا عقيدتهم في الروح عقيدتهم في الروح عجيبه لان الفلاسفه لا يجعلون الروح الا معنى المعاني فقط طيب من المتكلمين والفلاسفه ال圆ision... والمعتزله يجعلونها يعني جسم وهو الاشاعره يعني جسما كاليد كالعين كال كالراس اما اهل السنه والجماعه يعني يتوسطون يقولون هي جسم الروح جبس جسم لكن جسم لطيف لا يراه أحد لا يعلم ك ك كون ك كونها إلا الله لا يعلم إلا الله جل جسم ينتشر في جسد الإنسان طبعا كان الخلاف عريض في بحث الكلام على الروح والنفس والفرق بينهم والحق بأنهم سواء يعني إذا كانت الروح اذا كانت الروح في البدن فهي النفس إذا كانت في البدن داخل البدن فهي النفس فإن خرجت فهي الروح صارت الروح في هذا وهي جسم لطيف الله جل في عليه يعلم كيفيات. لكن هم في بالنسبة لمسألة الساعة وأشراط الساعة هم يؤمنون بأغلب أشراط الساعة لكن الدجال وغير الدجال لا يؤمنون به أيضا أو قل يشوشون عليه يشوشون على الدجال وعلى يعني ما جاء عنه وأيضا من الإيمان باليوم الآخر كما قلنا أنهم لا يؤمنون بأن الله جل فعلا ينادي على أحد والنبي صلى الله قال صريحا إن الله جعلا يحش الأولين والآخرين بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأيضا لا يؤمنون بأن الله جعلا يأخذ العبد وحده وهذا في ساعة واحدة في, في في حالة وحدة الجميع فإن الله يرخي كنفه على كل عبد من عبادي في أن واحد في أن واحد سبحانه العلي الكبير يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان فيقول عبدي اتعلم يوم كذا ذنب كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا ويقول نعم رب إي رب فيذون العبد انه لك فيقول الله عز إني اني سترت عليك في الدنيا واني اغفرك اغفرها لك اليوم فهم لا يؤمنون مثل هذا لأنهم لا يمنون بصفات الله لا في من أعظم المسائل في الآخرة وفي عرصات يوم القيامة رؤية الله تعالى في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كل من عبد شيئا الشمس يكور إلى النار ويكورون خلفه من عبد الشمس تساقطون في النار من عبد من عبد القمر أيضا تساقطون في النار وغير هؤلاء من كان عبد عيسى فيشبه الجن بعيسى عليه السلام وأتساقطون خلفه في النار يقولون أن تضربنا من ربكم قالوا عيسى كذا وأنسبونه وللله رفعنا فيقول الله كذبتم ما <تصفيق> اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله تسقطون في نار جهنم وكذلك عزير يعني هم يقولون اليهود يقولون أن ننتظر عزيرا كذا ينسبونه لله فقل الله على كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم من إله ثم تسخطون خلفه في نار جهنم فيبقى غبراتنا الكتاب ويبقى هذه الأمة بما فيهم المنافقون يبقون وهنا هنا خداع اللابة المنافقون الذين خادعوا الله وهو خادعهم هو خدع الله جل الفعلاء وخدع المؤمنين خدع الله دا عندما حسبوا انهم يزورون عليه بالنطق الاسلام ويبتطنون الكفر وخدع المؤمنين كان لهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين يعني يناكحون المسلمين المؤمنين وايضا يأخذون من سهامهم الغرض المقصود لما خدع المؤمن كان جزاء وفاقر وجن تبقى الله جعل يخدعهم يوم القيامه يخادعون الله وهو خادعهم فيبقى هؤلاء مع المنافقين حتى يأتي ربهم جل على غير الصورة يعلمونها فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا فيقول الله على بينكم وبينه علامة فيقولون نعم فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها جاء في صورة لا يعرفونها هذه هذه صفه الصوره الذين جل وعلا ثم ياتيهم في الصوره التي يعرفونها فيكشف عن ساقه سبحانه جل وعلا في فيخرون جميعا سجدا الا المنافق الذي كان يسجد الله تعالى رياء وسمعه يرجع ظهره طبقة فينقلب ما يستطيع أن يأتي بالسجود الغار المقصود بانهم سيرون ربهم في هذا اليوم وهؤلاء إنما يثبتون الرؤية للشعراء يثبتون الرؤية لكن ليس على كما هذ السنن الجماعة كما سنو بيد إذا في مسألة الرؤية وفي الجنة يعني هم يقولون في عرسات يوم القيامة راونه وفي الجنة راونه لكن ذل الأعجيب بعد الإثبات أثبات رؤية الله جل في عليه ورؤية الله ثبتة في الكتاب والسنة كمان السنن الجماعة يثبتون رؤية الله جل في عليه في الكتاب والسنة الجماعة للسن قال الله جل في عليه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر يبقى النظرة دي هذه جاءتهم من وين من نظر إلي, الى والنظر آآ آآ هذا, هذا الفعل فعل النظر اذا تعذب الى معناه ايش معناه العين البصيره نظر الى الله جل في علاه وكما قال الله جعل الذين احسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن جنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وإلا فالحديث كثيرة جدا أنا أذكر المنتهي وأسس المبتادي الحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من ذهب آنيتهم وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهم وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء إلا رداء الكبرياء فالغرض المقصود باننا نرى ربنا والنبي صلى الله يقول بأن الله روعا ينادي على الجنة بعدما دخل الجنة الجنة ودخل النار النار ينادي عليه الجنة فيقول يا أهل الجنة ألاكم شيء تريدون شيء يقولون ربنا ألم تغفر لنا لم تغدو جنا لم تدخلنا الجنة لم أن تخرجنا لم من النار فيقول الله جل على إن لكم عندنا موعدا أنجزكمه والموعد هو قال فيكشف يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى فما أنعم من نعيم مثل هذا النعيم انظر بقى فرقة هذا عند أهل سنة الجماعة انظر من بيننا من الشعراء الشعر يا يقول نعم نرى ربنا أولاهم يتفقون على سنة الجماعة أيضا بأن رؤية الدنيا لا محالة وهذا صحيح وإن كان من أهل سنة الجماعة من يرى بأن محمد الرأى ربه في الدنيا وهذا خطأه بين لا أحد يرى الله على في الدنيا بحالة من الأحوال موسى عندما طلب ذلك قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استخر مكانه فسوف تراني وايضا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له رأيت ربك قال نور نور ان ان يعني كيف نور أن أرى قال رايت نور يعلم ارى ربي راى الحجاب فقط فما استطاع أن يرى ربه والدلاع ذلك الواضحة أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال انكم وهو ينزل في الخطاب أيضا بأبي هو وأمي إنكم لن تروا ربكم حتى تموته يبقى لا رؤية في الدنيا بحال من أحوال العين البصرية لا تستطيع في ذلك لكن هل محمد رأى ربه بقلبه نعم رأى ربه بقلبه مرتين رأى ربه بقلبه مرتين بأبيه وامي كما قال في الترميذي الحديث في الترميذي بسلام صحيح أنه بسلام قال رأيت ربي في أحسن صورة فسألني عن إيش عن الدرجات وفيما يختصم فيه المال الأعلى حتى قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله حتى عقل وسلم عن, عن الله وأجاب الإجابات عن الاسئله ساله الله تعالى عنها الغرض المقصود بأنهم أيضا انتفقون مع نسلنا الجماعة على عدم رؤية الله في دولة لكن رؤية الله في الاخره قالوا نعم يرى الله ثم بعد ذلك قلنا لهم يرى الله كيف يرى الله لابد من العين البصرية أو يرى الله جعله في اتجاه في جهة فهم يقولون لا الله يرى نعم يرى أمام لا خلف لا فوق لا يمين لا شمال لا ما في جهه ترى الله بلا جهه وهذا غير معقول غير معقول ان ترى بغير جهه غير معقول لا يمكن ان تتصوروا يبقى هيرجع هيرجع الامر في كلامهم الى ان المساله مش مساله رؤيه بقى يعني هيرد هيرد الامر على تاصيلهم البارد في مساله الصفات ويقولون بان الله تعالى يخلق يخلق ايش يا قوه في في القلب بزياده زيادة لما لزياده علم بكمالات الله جل في علاه يعني المساله ايضا مش مساله حسيه مش مساله عين باصره لما لا رؤية وهم والذي جرهم الى هذا التخريف انهم لا يثبتون علو الله جل في علاه لانك لو قلت ترى ربنا علو بعلو نعم لان المسلم بين ذلك حتى في السياق لانهم لما سالوا الله جل في علاه أنا ربنا يا رسول الله قال اترون القمر ليلة البدر اتضامون في رؤيه القمر لايه البدر فهنا القمر وين في العلو والشمس ليس دونها سحاب كما قال الله في العلو ولا وين في العلو يبقى ما عندك انك قال انت ولذلك ان لما قال ترون ربكم كما ترون القمر لايه البدر لا تضامون في رؤيته ففي العلو هم ينكرون اصاله العلو هم يقولون من اشار بالسماء من اشار باصبعه هكذا في السماء فلتقطع هذه الاصبع ووضع طبعاً يا حديث الجارية في صحيح مسلم. هذه البدع البدع لأن مشكلة العصر بقى اللي منعيش فيه الآن حتى من الملتزم ال الذين يتسمون تسمونا بالسلفية. بيعتقد أولاً وبعدين يشفع يحارب حتى يأتي بدليل من هنا ودليل من هنا ودليل من هنا يكون هذا لل ولو تحرر وجعل الاعتقاد نابعا من الدليل لوصل الحق. هذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا أن يتأصل في الإنسان شيء، فيبحث فيبحثه عن دليل، فلا يمكن أن يغيره، لا يمكن، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا إلا أن الله جل يجعله يتحرر من ذلك، يبقى هو أصلا اعتقاده نابع من الدليل وهذا كان فعل السلف، إيش بقول دائما اللي يريد الاعتقاد الصحيح لازم يلتصق بكتب السلف، اللي يريد أن يعتقد اعتقاد الصحيح دون أي تشويش عليه لازم لا يلتصق بكتب السلف. ده كان أيضاً دار بين من شيخ محمد اسمعيل صريحاً وحنا في الحج فسألني عن الكتب اللي أشرحها في العقيدة فقلت له أنا لا أشرح إلا كتب السلف قال هذا المنهج السديد هذا هو المنهج السديد الصحيح أن تلتصق بكتب السلف لأن هذا شمس النبوة الاعتقاد الصحيح أن تكون أقرب ما تكون إلى شمس النبوة لسيما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير, خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه خيرية كبيرة في هذا الباب الغرض المقصود بأن هذا الاعتقاد يعني يكون هو الاعتقاد صحيحهم تخبطوا لأنهم لم يتبعوا أثار السلف وظنوا أنهم أعلم من السلف فأذبتوا الرؤيا ثم ضحكت عليهم المعتزلة بما فسروه بالرؤيا المعتزلة أرحوا أنفسهم استعدوا للحرب مع أهل السنة والجماعة وخلاص أما هؤلاء يرتجفون ما يريدون حرب مع أهل السنة لكنهم لا يستطيعون يعني فروا حسب أنهم فروا فواجد اهل السنة من الأمام والمعتزلة من الخلف ذهبوا يمين ذهبوا يسار سيضربون من جانب من الجانبين أما المعتزلة قالوا الحرب بيننا وبين من؟ وبين اهل السنة المعتزلة قالوا لا رؤية ما في رؤية الله, الله لا يرى وغلن برؤية تشبيه المخلوق الى هذه الخزعبلات التي يتبنوه أما أولئك له رؤية والله جعله قد قالها في الكتاب عندما فسروا اللو الرؤية لهم في المعتزل ذا المعتزب ولهم إيش إلى أن السنة والجماعة قد نجوا باعتقادهم فقالوا يرى لا فوق لا لا, لا يمين لا شمال لا امام أمام لا خلف وأيضا يقولون بأنه لا نعيم برؤية هو أنعم أنعم النعيم في الجنة هو رؤية الله جل في علاه يقولون لا نعيم ما فيش نعيم أصل لو الله جعل لا نعيم يقولون لا ينعم القلب برؤية الله جل في علاه هذه مصيبة أيضا كبرى. لا ينعم القلب برؤية الله جل في علاه هذه مفارقة كبيرة جدا بيننا وبينهم في مسألة رؤية مسألة الشريفة هي من أشرف مسائل العقيدة هي مسألة رؤية الله جل في علاه أما الاعتقاد عقيده الأشاعرة في الصحابة هي كعقيده أهل السنة والجماعة في الصحابة بأن الصحابة, كله بأن الصحابة كلهم عدول وأن الله عدل الصحابة فوق سبع سماوات وألزمهم كانوا التقوى كانوا حق بها وأهلها كنتم خير أمات الناس وايضا قول الله على محمد الرسول الله الذين معه أشدوا الكفر الرحمة بينهم، فإذا هنا نرى بأنهم يعني يتفقون مع أهل السنة والجماعة المتقدمون من الأشعار انتبهوا لأنه الآن عشان ترى ان ما في جزئية من العقيدة إلا وخالفناهم وخالفونا فيها عشان ما يتنطع أحد ويقول وأنه لا فرق بين الاشاعره وبين أهل السنة يبقى لو قام واحد وقال بين الاشاعره فرقه من الفرق ما أبعد ما أبعد من الثلاثة وسبعين فرقه ما أبعد يخالفوننا يفارقوننا في كثير في أغلب أصول على الاعتقاد فهم وإن اتفق المتقدمون منهم على الاعتقاد في الصحابة المتأخرون أيضا قد زلوا في هذا الباب لا سيما نوم قد قضحوا في الصحابة وسأبين لكم مسألة كده يتأثر بها حتى بعد المعاصرين وما لا يتكلمون ولا يعرفون نوم ينتهجون منهج أشعار مصيبة كبرى هذه ابن يعني منهم من يتصدر مثلا لعباب العقيدة وكده ممكن يتكلم بكلمة أشعار ولا أدري أنه يتكلم بكلمة أشعار كما أبين أقول بأنهم يقولون بأن معاوية يسبون في معاوية رضي الله تعالى الرأي طعم في معا في معاوية معروف رزي طعن وفي كثير ممن طعنوا في في في معاوية وفي عمر بن العاص وفي كثير من الصحابة بسبب التعصب المذهبي وأيضا مسألة الشعر فهم يتكلمون عن معاوية وطبعا المعاوية الحق أن الحق ما كان معه في خصام في في في, في ما حدث بينه وبين علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب هو لي الأمر الشرعي علي بن أبي طالب هو الحق أن يبايع قال ابن ابي طالب هو الذي معه الحق لأن نسلم لما تكلم عن الخوارج الطائفه التي طلعت دائما الخلاف والنزاع هو ارض خصبه لإيش؟ للافكار الضاله الله, اللهم وفق بين الجميع عرب العالمين اللهم وفق بين, بين الجميع رب العالمين اللهم واحد هذه الامه على كلمه التوحيد وانت ارحم الراحمين دائما التنازع والاختلاف وعدم الائتلاف لابد أن ينشئ افكار ضاله وتكون الارض خصبه جدا للافكار الضاله وانتم تروننا الان يعني الآن لسه ما يعرف التض... الودوء وتتم الوضوء وبيخرج بيتكلم في عظام المسائل من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم طب ما اكلش زبيحة هو كافر من الكفرة خرج من المله ومن اللي ايضا أيضا ايش كيف بقى عندك بقى اللي طلع بطاقة كافر واللي ماشي على الرصيف كافر ده اللي بيحدث والآن يعني استحلال الدماء بهذه المسائل موجوده فالافكار تضل بسبب التنازع وطبعا خرج الخوارج كما قال إنسلم وبيانها وقال تخرج طائفة على فرقة من بين المسلمين وسمى الطائفتين طائفة مع وعلي إيش؟ من المؤمنين وسمىهم الله من المؤمنين وإن طائفتين المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فيعني نبتت طائفة من طائفة الخوارج في هذا الباب قال صلى الله عليه وسلم يقتلهم أول الطائفتين بالحق هنا ابن عمر بك ابن عمر كان يرى أن هناك التباس بين معاوية بين... وبين و بين علي وعند الالتباس وعند الفتنة الأول بالانسان السكوت أن ينزوي ويسكت ولا يتكلم هذا الأول بل هذا الحق أبو بكر فعل ذلك ابن عمر فعل ذلك أبو موسى شعري فعل ذلك فقالوا لا عند التباس والفتنة إذا النجاة النجات, النجات في السكوت النجاة النجات, النجات في السكوت لكن لما ظهر الحق مع علي لا هنا بكت عائشة هنا بكى ابن عمر واستاتر قال ليتني كنت مع علي إن الحق كان مع علي وأيضا بكت عائشة وقالت والله إن الحق كان مع علي وما بينه وبين علي إلا ما بين الأحمق بعضهم بعض الغرض المقصود إذا إذا لم يلتبس الحق على سين وجب سين هذا أن يكون في طائفة الحق وإذا التبس فهذه حق موضع فتنة السكوت دون الكلام والركود والنوم أفضل من أن يكون ممن يمشي في فتنة أو يكون في خف يكون قائما في فتنة كما ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود في هذا الاختلاف يحدث الـ الـ الـ الـ الـ الافكار ال الأفكار تكون قد انتشرت لذلك قالوا صلى وسلم يقتلهم أول الطائفتين بالحق لكنهم يقدحون في معوي ونحن ندين الله بأن معوي إيش مشتهد مخطئ مشتهد مخطئ اجتهد فأخطأ لم يكن مصيبا بحال من الأحوال فابو معاويه رضي الله عنه لم يكن مصيبا لانه خرج على علي بن أبي طالب لكنه مجتهد متاول واذا الصحابه جميعا يعرفون قدر معاوية كاتب الوحي كاتب وحي رسول الله صلى لكنه مشتهد فهو يدور بين اجل وبين وبين اجل ولا تحسبن إذا كان الله مكنه من الإمارة ان الحق كان معه الجميع يتفقون ان الحق ما كان هو نفس يقول أنا لست حق بالخلاف ده هو لما في الناس قال وليتو عليكم ولست بافضلكم فيكم مثل ابن عمر فيكم مثل عبد الله بن الزبير فيكم وعدد والحسن باجماع الحسن افضل من معاويه والحسين افضل من معاويه باجماع الحسين افضل من معاويه ابن عمر افضل من معاويه لكن هذا الله جل وعلا هذيبا الله جل يقدم من شاء لمصلحه الام وكان عام الجماعه وهو قال ذلك وهو ما كان ينازع على الاماره هو كان ينازع على شيء فيه حق وهو ايش ولاية الدم. الدم وهو كان ولي الدم فالحق هنا الآن نتكلم. لما ننظر في هذا الكلام نقف عندهم أعظمين ونترد عن الجميع ولا نتكلم كثيرا في مدارة بين الصحابة لكن أشعر لا جلسوا يتكلمون عن الفتن ويقدحون في معاوية يقدحون في أبي موسى الأشعري يقدحون في عمر بن العاص وكلام لا يمكن أن يقبل على الصحابة الكرامة الذين قد, قد, قد عدّرهم من في سبع السماية يخرجون من ذلك المتاخرون انتبهوا المتقدمون منهم يوافقونه. الرسول الجماعة في أن جميع الصحابة رضي الله عنهم أرضاه جميع الصحابة يترد عنهم وأما هؤلاء فإنهم يقولون بأن الصحابه رضوان الله عليهم فيهم من يعدل وفيهم من لم يعدل قالوا التعديل هذا ليس على العموم تعديل هذا القول المتأ... المتأخرين منهم، للمتقدمين. قالوا الصحابة ليس كلهم إيش التعديل لم يكن على العموم بل كان على الخصوص. نعوذ بالله من الخزال. وطبعا تتراخوا إلى قول آخر وهذا قول قد يعني تناوله كثير من الشعراء المتأخرين من من وقاله بعض أهل السنة الجماعة الذين لا يعلمون أن هذا من قول الأشاعرة. والنام يقولون إن بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة. كما هذا ايضا نقل ابن عبد البرهم ارسلوا الجماعه واخطا في ذلك خطا فاحشا قالوا ان بعض التابعين افضل من بعض الصحابه الصحابه افضل في الجمله لا في التفصيل عند التفصيل بعض التابعين افضل من بعض هذا خطا بين بين انسان يقول اصحابي اصحاب لا تصب ان احدكم اذا انفق مثل احد ذهبا لم يبلغ مد احدهم ولا ولا نصيفه لا يصح هذا الكلام بحال من الأحوال ولا يقال إن سعيد مسأيل أفضل من بعض الصحابة ولا يقال حتى الصائم القائم ويس القرني الذي قال في وسلم خير التابعين على الاطلاق لم لا يمكن ان يسوي غبراء من الصحابه لا يمكن أن يداني أقل الصحابة مثل مكانة من صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لما جلس العلماء ينظرون في المفارقة بين زمانين بين زمان معاويه معاوية وزمان عمر عبد العزيز وهم يتكلمون عن عبد عبد العزيز عمر عبد العزيز لأن الظلم طبعا الظلم يفتك ويعصف بكل الأم الظلم لا يمكن أن يستقيم معه شيء بحال من الأحوال والعدل يستقيم معه كل شيء لما كان عمر بن عبد العزيز يسير بسيره عمر بن الخطاب وقام بالعدل في الناس أذيب وحرسه الغنم أذيب وحرسه الغنم أما لو كان في ظلم لا ده, ده الغنم يأكل بعضهم بعض هكذا فالغرض المقصود لما نظروا إلى زمان عمر عبد العزيز وانتشار العدل منه ف. أخذوا يفارقون بين عمر وبين معاوية قال المحققون من العلم ليلة واحدة أو في يوم واحد رأى فيه معاوية وجه رسول الله السلام بأبه وأمه وكتب له الوحي خير من عمر بن عزيز وأهل بيتي أجمعين وهذا صحيح لا يمكن أن يقال أن في بعض التابعين أفضل من بعض بس هذه بدعة اللي بيقول أن في بعض التابعين أو أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة لكن في الجملة الصحابة أفضل هذه بدعة وإن قالها من قالها يرد علي هذا القول نقول اجتهادك هذا أخطأت فيه لك أجر في إن شاء الله ليس لك لا, لا لا لا يعطيك الله الأجرين ليس لك أجران بل لك أجر واحد لك أخطأت وهذا ابن عبد البر هو إمام أهل السنة الجماعة إمام الملكية في الأندلس ابن عبد البر صاحب التمهيد قال بذلك وأخطأه العلماء المحققون وهذا الذي يعتقد هؤلاء القوم أيضا في مسألة الإمامة أنهم لا لا يعني لا يقولون بقول الروافض في مسائل الإمامة بل يقولون بقول أهل السنة والجماعة وأيضاً مثل مسألة الجهاد يعني والجهاد الطلب أو جهاد الدفع فالأشاعرة أيضا يعني الكثير منهم يتفق مع أهل السنة والجماعة وإلا أن ترى صلاح الدين كان أشعري العز ناصر كأنه أشعري فهم يتفقون على السنة والجماعة في هذه الباب غير أن هناك طائفة من هم المت... من الأشاعرة وطائفة المتصوفة هؤلاء قد ضيعوا ديننا كليا بهذا الباب وقالوا بالجبر قالوا حتى أنهم قالوا ولو ولو ولو دخل اهل الكفر على بلاد اهل الاسلام لا جزء المعارضه ولا جزء المدافع تبقى تقول قد دخلوا بقدر الله فلا بد ان تقول ايش حي اهلا واهلا وسهلا على رؤوسنا امننا بالله وبما جاءنا الله وعلى مراد الله رضينا بقدر الله بالضبط بالضبط الرجل الذي دخل على امرأة وجدها تزني مع رجل فلما أخذ السيف, السيف حميه قال له الرجل مهلا يا رجل والله ما زنيت بها إلا بإستغفر الله قال والله ما فعلت ذلك عبيه نفسهم ما زنى بها إلا بإ بقدر الله فسقط السيف هذا من العبيط هذا سقط السيف منه على الجنون وقال إيش وقال آمنت بالله حتى المرأة المرأة ما استطاعت أن تقبل قالت والله إنه لمذهب إيش سوء فهم يقولون بالجابر فأراحه فص معهما. لما دخلوا دخلوا بقدر مين بقدر الله يا رجل التخير وهنا بقى الفرق بينهم من اهل السنه الجماعة انهم يرون بأن الأقدار تنقسم اقسام أقدار وجب فيها المدافع أقدار وجب فيها الرضا لأنه لا مدافعة والأقدار التي لابد من المدافعة هي هذه الأقدار لو صلت الله عليك عدوا من غيركم لابد أن تدفع عنه الإسلام يعلو ولا ولا يعلى عليه فهذه مصيبة طبعا هذا يعني ليس كل الأشعار يقولونها بذلك أما عقيدة المتصال الأشعراء في الأولياء أيضا الباب نفسها أولاد القوم الذين, يقول... الذين يقولون حدثني ربي عن... حدثني قلب عن ربي يقولون في الأولياء يرفعون الأولياء رفعة عظيمة جدا يرون بأن الأولياء يعني منهم من يتحكم في الكون وتحكم في الكون أن الله تعالى أعطاه القوة للتحكم في الكون وزي قال هذا الخبيث يقولون حبيب هو بحبيب هذا الخبيث يقول ان الله أعطى للولي قوة قوة ليحيي الجنين في, بطن. في بطنهم من الله أعطى للولي قوة يحيي الجنين في بطنهم ذلك منهم من يعتقد غلوة بقى. يعتقد بأن القون أكتاب وأبدال وهذه المساء وذلك هم أنت يذهبون دائما للأولياء يتوسلون بالأولياء النزر والذبح عند البدوي أعظم مما ترى انت في الأسكندرية إيش أشهر شيء موجود هنا الآن أبلعب بس يا ما روحت خلاص الحمد لله الله يحفظه اول العباس رايت ماذا يفعلون عند ابو العباس نفس الامر فهي الغلو في والتقف الاولياء والتوسل بهم هم يرفعون الولاء الولي فوق النبي يرفعون الولي فوق النبي ولذلك هم يقولون الخضر افضل من موسى لان موسى قد تبعه تبعه وقال هل هل هل اتبعك انتم من معلم تاروش ده قال انك لن تستمع صبرا قال ستجدني صابرا إلى اخر سوي ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا فقالوا اذا الولي افضل ونحن أصلاً نهدم لهم الاصل ونقول بان الخضر ايش نبي وليس بولي نبي وليس بولي وهم ايضا ممن يرى بان العلم لا يؤخذ بالتلقي من ميت لميت لكن يؤخذ من من الحي الذي لا يقول أنت علمكم او علمنا ازيك هما خلاص يركبون الاحكام على المنامات الرجل ينام ساعه يغرينا كل احكام الشريعه وبقى إذا كان هو أكبر في المكانة شوية إنه إيه بقى ما فيش نوم لا هي غفة مستيقظ كده يقوم تراه مشى ويقبل في الهوى ويسلم ويرجع يبتسم ويقول انتظروا قد مشى رسول الله أمامكم الآن رأى رسول الله الصحب الكريم هذا مع ابو بكر وعمر سلم على الرسول وبعدين ياتينا باحكام اخرى بعدما سلم على الرسول يقظه كل هذه الخزعبلات موجوده في امثال هؤلاء الذين يعني قد بعدوا كثيرا عن شريعه ربنا جل في علاه بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحمد لله نسال الله ان جار في ميزان الحسنات وان يلهمنا واياكم الاخلاص ونسال الله جل في علاه ان ينفع به الامه الاسلاميه والا يعاملنا بما نحن اهل له ويعاملنا بما هو اهل له قد عصينا قد تعدينا قد تجرانا وربنا غفور رحيم لكننا نعم يعني نأمل ونرجو ربنا بأنه إن استعملنا أن ينتفع أن أن ينتفع الناس بمثل هذا وإن كنا قد يعني قد أسأنا فالله يغفر لنا وإنه الله جل في علا غفور رحيم الحمد لله انتهينا من هذا البحث التام في الأصول الفرقه بين أهل السنة والأشعر. انا نعود للإخوة تفرغ هذه الدروس وتحاول قدر الامكان أن تراجعها وأن درس. تتقنها لتتقن لأنه من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيم لما يعرف الخير من الشر يقع في مهم جدا أن تدرس عقيدة المخالف حتى لا يشوش على عقيدتك سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب زك من